ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها 116. وحفظناها من كل شيطان رجيم 117. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 119. فيها من كل شيء موزون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 111. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما ما أنتم له بخازنين 112. لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ونقد علمنا المستقدمين منكم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 117. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي.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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عن ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 117. إلا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 من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون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 نهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة شرقيم فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لب 112. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 114. منهم وإنهما لبإمام مبين 115. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون